اشتركوا في كنتم تاتوننا أليم يمين قالوا بل لم تكن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 على بعض يتساءلون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 でも The لفضيله فإنهم لا. هم يهرعون ولقد ظل قبله أكثروا لونين ولقد أرسلنا فيهم مودين فوض كيف كان عاقبة المودين إلا عباد الله المخلصين قد نادا نوح فلا نحمل مجيبون ونذجناه وأهله من الكرب العظيم وجعل رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيذ كنالحة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلوا Amém الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السحية قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل تَجِدُ الدُّنْيَا إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَمَا أَسْلَمَ وَتَنَهُ لِلجَبِينِ وَمَا دَيْنَهُ أَيَّ يائِبَاهِ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا كان جز المحسنين ان هذا هو البلاء المقبل وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه بشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سَامَحَهُمْ وَنَجَّيْنَاهُم مِّن قَوْمِهِم مِّن الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا سلام على موسى وغارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بأهلا وتذرون الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحظون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في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 مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المضحضين فالتق له الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون الحمد لله رب العالمين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 اسم ربك لعل الذي خلق فسب و الذي قدر فهدا و أخرج المرآء فجعله غثاء لحوار سنقرأك فلا تنسى. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح ما تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا